عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أحبك قال انظر ما تقول فقال إني والله لا لأحبك ثلاث مرات قال إن كنت صادقا فأعد للفقر تجفافا للفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه